بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن آتوا آه النساء ما المراد بالنسب الآية المتزوجات طيب صدقاتهن جمع صدقه وهو المهر وسمي بذلك لأن بذله دليل على صدق الطالبي المرأة ما الآية يأمر الله عز وجل بإعطاء النساء مهرهن المتزوجات نعم وقد اختلف العلماء رحمهم الله لمن الخطاب في الآية من المخاطب في هذه الآية وآت النساء صدقاتهن نحنة القول الأول أنه خطاب لأولياء النساء للولي ليس للزوج لماذا قالوا لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعط النساء من مهرهن شيئا ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت هنيئا لك النافجة يعني أنك تأخذ مهرها فأمر بدفع الحق إلى أهله وهو قول جماعة من أهل الألم هذا القول الأول آتوا النساء يعني يا ولي المرأة إذا دفع لك من قبل الزوج المهر أعطيه من المرأة هو حق للمرأة القول الثاني أنه خطاب للأزواج خطاب للأزواج يعني أيها الزوج لمن تريد أن تتزوج بهذه المرأة أعطيها مهرها نعم من راجح وإن كان طبعا المعنى ينطبق على الأولياء والزوج يجب أن يعطوا المهر والمال للمرأة لكن نريد ما المقصود بالآية ابن جرير وجماعة من أهل العلم والقرطبي وغير واحد من أهل العلم قالوا المراد الأزواج سؤال لماذا قالوا هذا القول لماذا رجحوا هذا القول قالوا الخطاب الخطاب قبل الآية لمن للأزواج, للأزواج. للأزواج. ولم يأتي للأولياء ذكر. هذا أسلوب من سليب الترجيح هل جاء في الآيات من قبل ذكر الاولياء لا. قالوا المراد الأزواج. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله واولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك التأويل الذي قلناه وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدع ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهم وعرفهم سبيل النجات من ظلمهن. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم إلى آخر ما قال فالمراد إذا من؟ الأزواج وآت النساء صدقاتهن ويصير في الآية دليل على وجوب المهر كما سيأتي بالفوائد. وأنه لا زواج إلا بمهر إلا بمال كما سيأتي إن شاء الله فلماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الضمائر كلها والايات سبقت للأزواج طيب. وآتوا النساء صدقاتهن يقول ابن عاشور والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج لكي لا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى غمض حقوقهن في أكل مهرهن نعم يعني كاننا مع كلامه يعني قد يستغل الرجل وإن كان سيأتي كلام هنا قد يستغل الرجل حاجة المرأة له يعني هذه المرأة لم تجد من يعولها وليس هناك من يعول لهذا الرجل فتضطر أن تعطيه إذا طلب تعطيه من أجل أن تبقى معه تخشى من الطلاق وتخشى أن تشرد وتخشى وتخشى فيستغل لها الرجل يستغلها الرجل فنبه على ذلك كما سيأتي إن شاء الله وآتوا النساء صدقاتهن كما قلنا جمعوا صدقة وهي وهو المهر وسمي بذلك كما قلنا لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة نحلة أي طيبة طيبة عطية طيبة بها نفوسكم والمهر له أسماء منه الصداق و كما في هذه الآية ويسمى فريضه وقد فرضتم لهن فريضه ويسمى اجرا فاتوهن اجورهن فريضه ويسمى طولا كما قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات إذن معنى الآية أن الرجل يجب عليه دفع الصداق وأن يكون بطيب نفس هذا معنى الآية. وآت النساء صدقاتهن نحلة بطيب نفس فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا فإن طبنا من النساء لكم أيها الأزواج عن شيء منه نفسا أي شيئا قليلا أو كثيرا من المهر منه أي الصداق طابت نفوسا طابت نفوس المراه طابت نفسها ان تعطيك شيئا من المهر فكلوه هنيئا مريئا يعني معنى الآية كله حلالا طيبا لا مانع من ذلك هنيئا اي حال الاكل بكونه مستساغا طيبا لذيذا مريئا اي محمود العاقبه لا تنغيص فيه ولا كدر ولا مشق والمقصود ما مقصود الآية؟ أنه حلال لهم خالص عن الشوائب وخص الأكل دائما تأتي الآيات كلوه كما سبق في أول الصورة خص الأكل لأنه معظم ما يراد به المال وإن كانت سائل الانتفاعات جائزة يقول الرازي في معنى الآية فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق عن عن طيبة النفس من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن أو سوء مع معاشرتكم فكلوه وأنفقوه وفي الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال فإن طبنا ولم يقل فإن وهبنا أو سمحنا إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة وفي هذه الآية شيء واضح أن المرأة أو الزوج يأخذ من المهر بطيب نفس، لا كما يفعل البعض وإن كان في هذا الزمان كثير بل نسأل الله السلامة في الأسبوع الأول من الزواج أنا مديون نعم يفعل كثير وهذا الكلام كنا نقوله قديما حينما كانت الناس قبل أن تتغير كانت الناس تعرف يعني سلو مرجال. كان ما يأخذون شيء من المرأة، فما بالك في هذا الزمن التي أصبحت المرأة تشارك الزوج، بل أصبحت الزوجة تدفع كما يوجد في بعض البلاد. وكما قلنا بطيب نفس لا فيه، لكن للأسف أنا مديون، أنا والله دفعت مهر وفلان يطلبني أنا موجود، صلى الله عليه ويستغلون ماذا؟ يستغلون أن المرأة تحب الطلاق وتكره الطلاق. تكرار الطلاق وتعرفون إن نحن في مجتمع لا يرحم المطلقة نسأل الله السلام والمطلقة غير مرحومة وينظر لها المجتمع نظرة أخرى وخاصة مجتمع النساء فيأتي هذا قلة وقاحة وقلة دين ووجود كثير هذا كور قليل الآن كثير أنا مديون ويبدأ يعبس في وجهها موجود فلانة ماذا فعلت مع زوجها وفلانا ماذا فعلت مع زوجها فلانا ساعدت وفلانا عطت وفلانا فعلت ويبدأ يدندن يدند حول مالها صلى الله عليه وسلم عد سواء الراتب أو المهر أو غيرها وذي دناءة ما بعدها دناءة دناءة ما بعدها دناءة مع أن العرب دائما يقولون الناس في مجالسها لا ينبغي أن يكون لك شيء عنده من المرأة هذا أمر معلوم معروف لكن الناس أيام الدراهم وأيام الأمال لا يبالون بهذه الأمور ما ينظرون لها ما هي مشكلة عطنا مال هذه الأمور راحت راحت قديما راحت مع يوم كان الإنسان يوم كان كثير من الناس يهتمون بقضايا الرجولة وقضايا غيرها ألا أصل يبحث عن المرأة ها الموظف وإذاك مسكين الآن أكثر النساء تتوظف لو لوبالفرياد لو لماذا لأن تعرف أن الرجال إلا ما رحم الله يريدون الموظف أيًا كانت المستعان، فهذا الباب باب خطير وقد سمعنا وأنتم سمعتم أكثر منا كيف أن بعض الرجال وكثير يستغل مال المرأة ويستغل المهر أو الموضع الراتب أو غيرها فيحذر يحذر فإن طبنا إن كان عن طيب نفسه وإلا ما ينبغي أن يستغل المسكينة الضعيفة يستغل أنها تكره الطلاق ولا تحب الطلاق ويستغل هذا الأمر ويبدأ يعبس في وجهها ويبدأ انظري فلان ماذا فعلت مع زوجها وفلان والله المستعان لو نطيل ينتهي الدرس لكن اللبيب بالإشارة يفهم هذه الأمور أصبحت الصناعية يعني ما في شيء جديد نعم هذه الآية فيها فوائد الفائدة الأولى وجوب الصداق اليس كذلك وجوب الصداق اتمنى اها وجوب الصداق وجهه وات النساء صدقاتهن صدقاتهن ما هو الصداق هو ما تعطاه المراه من المال او ما يقوم مقامه عوضا عن عقد النكاح والحكم من الصداق اولا ان الصداقه اظهار لشرف هذا العقد ثانيا أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها وفيه دليل على الرغبة في الزوجة وهو واجب وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك الأدلة على وجوبه واحد وآت النساء صدقاتهن نحلة ثانيا أن الله قيد الحل بقوله أن تبتغوا الآية بصورة النساء بأموالكم فاشترط للحل المال اشترط الحل المال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتما من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرار ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة وإيش الشكل بالهبة؟ من يعرف إيش الشكل وإذا جعل شبيها بالهبة؟ نعم اه الهبة هدية عن ام أمي الهبة حقة تكون أمي بالعهد لا لا خاصة بالنبي الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فواد الآية أن الصداقة ملك للمرأة صح فهل للاب أن يأخذ شيئا منه لا بكامله للمرأة ولا يحق الأب أن يشترط أو يشترط هي إذا أرادت فيما بعد أن تعطي بطيب نفس هذا لا إشكال لكن الأصل أن المهر للمرأة بكامله وفيها حث على الأزواج على الزوج أن يعطي المرأة الصداق على وجه النحلة طيبة بها من نفوسه من غير منن ولا مماطلة وفيها أن المرأة إذا أسقطت شيئا من حقها من صداقها لزوجها بهبة أو غيرها حلال أو غير حلال حلال بس بشرط بطيب نفس لأن المرأة قد تعطي وتقول أنا طيبة بنفسي لكن خجلا حياء زوجها بالليل والنهار يزن على رأسها ويصيح على رأسها بالليل والنهار أنا مديون وأنا مديون وأنا تسلفت وفلان فعلت وفلان فعلت مع زوجها ويبدأ يزن عليها بالليل والنهار نصر الله السلامة فتستحي وتخجل أليس كذلك نعم تستحي وتخجل ودفعوا ذلك ثم قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نهي من الله عز وجل عن إعطاء السفهاء الأموال التي بها قيام مصالح الدنيا والآخرة الأمال بها مصالح ماذا؟ الدنيا والآخرة. الدنيوية، الحياة والمعاش. الأخرىية، الجهاد. بماذا يقوم؟ بالمال. بل أكثر الآيات سؤال. أكثر الآيات في القران تقديم المال ولا النفس؟ المال بأموالكم وأنفسكم والزكاة وغيرها. فكم من مريض عولج بالمال؟ ليس كذلك. كم من أسير؟ فك أسره بالمال كم من أرملة سعدت بالمال وغيرها مما تحتاجه الأمة فلذلك نهى الله عز وجل أن يعطى السفهاء الأموال وهنا مباحث المبحث الأول لمن الخطاب ولا تؤت السفهاء أموالكم القول الاول ان الخطاب للاولياء أولياء من أولياء اولياء اليتامى اللي تقدم الكلام عنهم؟ هؤلاء قالوا الكلام أو الخطاب لاولياء اليتامى يعني يامن تحته يتيم صغير سفيه لا تعطيه ما دام السفيه لا تعطيه شيئا من المال لكن هنا إشكال إذا قلنا بهذا القول كيف قال أموالكم التي جار أموالكم صح؟ كيف قال؟ على هذا القول القول الأول أن الخطاب لمن أولياء اليتامى قلنا على هذا القول ما الجواب عن قوله ولا تؤت السفهاء أموالكم قال ماذا؟ أموالكم ما الجواب؟ أندر نعم نعم الجواب أن الله تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه لكن من حيث ملك التصرف فيه نعم القول الثاني أن الخطاب للأباء للأباء نهو أن يعطوا السفهاء من الأولاد الصغار أو غيرهم من السفهاء أن يعطوا هذه الأموال لماذا؟ لأن في ذلك فساد للمال والمال عصب عصب الحياة ولا تقوم لا دنيا ولا آخرة إلا بمال ولذلك قال قياما قياما نعم. وطبعا لا يتحتمل هذا وهذا لكن المشهور القول الثاني ولا تؤتوا السفاة أموالكم لا تعطي ابنك الصغير لا تعطي السفيه ولو كان كبيرا أو صغيرا المال لأن هذا يذهب المال الذي فيه عصب الحياة وتقوم عليه الحياة الدنيوية والأخروية ولا توت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة نسأل الله سلامة كما ترون الآن كيف تعطى الأموال الصغار ويسأل الناس يشيل ابنه جوال 3000 ريال ويجلس في المجلس أمام الرجال يسأل الناس سبحان الله المال عصب الحياة المال من فضاء المال أنك لا تمد يدك إلى الناس فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن السؤال يسلم المال للسفهاء أو سيأتي الكلام طيب ولا تؤت السفهاء السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال لقصور في عقله إما لكونه مجنونا أو لكونه صغيرا أو لكونه غير رشيد كمن يدفع ماله لشراء خمر أو على تلهو أو في غير نفع دنيوي ولا أخروي قيل النساء وقيل الأولاد وقيل النساء والصغر والصحيح يا عم السفيلة يعطى صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لا يعطى وهذا اختيار ابن جرير الطبري حيث قال والصواب من القول أن الله جل ثناؤه عما بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخصص سفيها دون سفيه فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى نعم في وجوب حفظ المال وإذا قال قياما تقوم بالمال تقوم حتى بعضهم قال من غير المال تجلس حتى في الأمر الدنيوي من غير المال تجلس لا قيمة لك ف المال لو تصير هناك حروب مجاعات وغيرها ماذا يحدث للناس وإذا لك جاءت الشريعة في وجوب جاءت بوجوب حفظ المال قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وقال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تعالى ولا تجعل يدك مغنولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكفرت السؤال وإضاءة المال طيب قول من قال من علماء النساء هل المراد جميع النساء أو هل المراد المرأس فيها لا الذي يظهر والله أعلم من فسرها بالنساء لا يقصد ذلك لكن يقصد أن المرأة لا تعرف إلا رحم الله طبعا لموجودة نعرف بيوت مقامة إلا على النساء بعد فضل الله تجد زوجها بالمخدرات أخرى لكن يتكلم على أغلب أن هذا أمر مشاهد المرأة لا تقدر المال ولا أحد أطاع النساء بقضايا الثياب والزوجات اللي افتقر هذا أمر معلوم والمرأة مولعة بالأسواق هذا أمر يتفق عليه جميع العقلاء هذا معنى من قال من العلماء وليس معنى المرأة سفيها لا السفيه لا خلاف أنه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير لكن من فسرها بالنساء يقصد أن المرأة ما ينبغي أن تعطى المال في جميع الأمور لماذا؟ لأن المرأة ليست مسؤولة عن انفاق على أحد فغالبا لا تحمل هم المال ولا تقدر المال وكلكم تعرفون ماذا يصرف في الملابس وماذا يصرف في الأمور التافيات وللأسف بعد كثير من الرجال كيف تصرف الأممال يؤتى بشعراء بخمسين ألف ريال يؤتى بملابس ثلاثة ألف ريال يؤتى بطيجات بخمسة عشر ألف ريال وغير لو نريد أن نتكلم ما ننتهي هذه أممال ينبغي أن تصرف تجد الرجل مديون وعليه دين الدين هذا أمر ينبغي على المسلم أن يكون أول اهتماماته يصرفها في شعراء بخمسين ألف ريال أو طققات خمسطعش ألف ريال، ثم يجلس يسأل الناس، هذا كله يدل على قلة العقل، على قلة، فهذا من قال من الفسِّ المراد المرأة، وإذا تذكر شيخ سلم أن من طاعة النساء سقطت الدول بطاعة النساء، فالمرأة لا ينبغي أن تكون مسؤولة بمال، لأن لا تقدر المال، كما هو موجود في للأسف بعض الرجال لا يقدر المال، يسافر بها للحرام ويصرفها في أمور تافهات. ثم يسأل الناس أو يجلس في المجلس وإن كان لا يسأل لكن يظهر للناس أنه محتاج وأنه فقير كما هو موجود في وقت الآن كان عيب عند العرب أول يجلس في المجلس وأنا مديون وأنا محتاج الإنسان لا ينبغي أن يفتقر إلا إلى الله ولذلك والله من أعظم النعم ومن أعظم العبادات ومن أجل القربات أن الإنسان يجمع المال ليطيع الله ما أحد جمع المال ليطيع الله ويتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى إلا كان جمعه للمال وإنفاقه في وجوه الخير إلا كان من أعظم الأمور من أعظم النيات في جمع المال أنك لا تحتاج إلى أحد الله أكبر وهكذا كان السلف تجدهم تقول يقول أحد السلف كالثوري هذا وقت جمع المال طيب لماذا قصور وفخفقة وأعزم في القصر وأعزم كل الناس لا قال لاستغنى به عن الناس ولأستعين به على طاعة الله قياما المال يجعلك تقوم كم من أسير مأسور كم من مريض كما ذكر لنا في مجلس قبل يومين قالوا فلم مات قلنا الله يرحمه قالوا جلس جلس ثلاث أشهر يجمع المال ثلاثين ألف ما وجد طبعا الموت بقضايا الله قدر نحن نتكلم عن الأمور هذه لا شك لا شك فيه هذا يومه لكن أذكر مثال يسلفونه بالمجلس يقول جلس وبدأ يجمع ثلاثين ألف ما جمع ولا عشرين ألف لأن العلاج في البلد الفلاني فما وجد حتى مات هل رأيتم سبحان الله طيب أنت يا من تدفع للشعراء أربعين ألف ريال والطققات ثلاثين ألف ريال وغيرها والمرأة تصرف الأموال بالملابس والملابس هذا الرجل المريض هذا الرجل لو كان إنسان يجمع المال لله أحط زكاته لهذا الرجل أليس كذلك زكات زكات وأنا عندي زكات وهذا الرجل يجمعه له علاج تفضل هذه خمسمائة ريال هذه ألف ريال هكذا يستفاد من المال هم ما تقبض به الله المستعان يجب حفظ المال وأنا أقول لكم ما أحد يحفظ المال خصوصاً في هذا الزمان إلا رجل يعني مما يعني مما, مما يعني تجد من من دواعي حفظ المال تجد الرجل الذي يجتهد ما يحتاج للناس تجدوا اكثر الناس حفظ للمال والله لا اجمع المال حتى ما احتاج لاحد ابد ولا اجلس في المجلس وانا مدون المحتاج لماذا يريد عزه الاسلام يريد العزه لانه يعلم ان العزه بالله لا بالناس هذا تجد يجمع المال ويمسك المال تجد الناس الذين لا يبالون لا يبالون ماذا يفعلون يبذر ويبذر ثم يجلس لماذا لا يعطوننا لماذا لا يوزعون لنا وفلان وفلان فالله المستعان ففيه وجوب حفظ المال لانفاقه في وجوه الخير خير. تنفقه في وجوه الخير هذا المريض تدفع شيء من مالك تساعده وهذه الأرملة وهذا اليتيم الساعة الأرملة كالمجاهد في سبيل الله أنا وكافل يتيم في الجنة كذا نعم عظيمة لكن الناس ما يفكرون في هذا الأمر يجمع المال ما يجمع إذا جاءه مال شرفيه كماليات أو أنواع الجوالات وغيره وغيره وإلا المال لو جمعه الإنسان وانفقه في وجوه الخير لوصل صار لأعلى الدرجات والله المستعان نعم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جاء الله لكم قياما ورزقوهن فيها الرزق بمعنى العطاء أي أعطوهم منها طعاما شرابا سكنا مما يعطى لحسب العرف يعني يأتي ابنك الصغير تعطي ثوب تعطي فسحة مثلا للمدرسة ما تعطيه للأموال كيف تعطي ابنك الصغير حتى تفتخر بالمجالس تعطيه ألف أو ألفين وثلاثة ريال هو عمره سبع سنوات ست سنوات يشني بها حلويات ما حلويات هكذا تضاع الأموال وأن ما منها أعطوا فسحة للمدرسة كما قال الله تعالى وكسوهم عطفوا وإزار وغيرها مما يحتاجونه وقولوا لهم قولا معروفة الله أكبر قولوا لهم قولا لينا طيبا جميلا لا غلظة فيه كان تقول لابنك الصغير مثلا المال مالك لك أنا أحفظ المال حينما ما أعطيك المال حفظوا من أول المن لك يا ولدي كلام طيب بإذن الله كبرت نشتلك سيارة إن شاء الله كبرت نزوجك إن شاء الله كبرت نفعل كذا وكذا كلام طيب جميل قال ابن كثير وقولوا لهم قولا معروفا جمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي وهذا من أجمل أسليب التعامل وأحسنها وأكملها وقال القرطبي وقولوا لهم قولا معروفا أراد تليين الخطاب والوعد الجميل نعم وقيل عدوهم وعدا حسنا أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ويقول أب لابنه مالي اليك إليك مصيره مالي إليك مصيره وإليك, وإليك مرجعه وهكذا يقول لابنه وأنت إن شاء الله صاحبه إذا رشدت وعرفت تصرفك يقول للمرأة مثلا إن شاء الله أعطيك ما تحتاجين إليه المال في حفظي وعندي أنت إذا ردت شيء تعالي وهكذا باسلوب طيب عندك سفيه رجل كبير لكن سفيه سفيه تحفظ ماله وتتكلم له بكلام الله عز وجل يقول وإذ أخذنا انتبه يعني الكلام الجميل الطيب وخذت عليه العهود قال الله تعالى في سورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وابن السبيل ماذا قال بعدها وقولوا وقولوا للناس حسن قول الحسن هذا أمر مطلوب قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار في حديث عدي اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة كلمة طيبة جميلة سحر تدخل إلى القلوب وتؤثر في الصغير والكبير فالإنسان ينبغي أن يعطي المعروف بالكلمة والفعل أعظم الناس <تصفيق> الذي يقدم المعروف بالفعل والكلام قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقه فهذه الآية فيها فوائد أولا تحريم إعطاء السفهاء الأممال ولذلك بالفقه الإسلامي باب اسمه باب الحجر أليس كذلك وفيها ذم السفه وفيها أن السفة موجب للحجر على الإنسان في ماله وفيها حكمة الله في المال وأنه قيام للناس ولحاجاتهم ولذلك هو من الضروريات أولا من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها وفيها تحريم إضاءة المال وفيها تحريم الغضة بالقول على من ولاه الله ألا أحد بل ينبغي أن يقول قولا طيبا حسنا ونكمل هذه الليلة إن شاء الله الله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد